وتم الفراغ من تسجيله ومراجعته يوم الخميس العشرين من شهر جماد الآخرة من عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وان ينفع بها إنه جواد كريم ولا يفوتني قبل أن اودعكم أن اخص بالشكر والتقدير الأخ المهندس أبا حمزة أحمد فاروق الذي أولى هذا العمل الكثير من وقته وجهده فقام بالإخراج والمراجعة والتدقيق سائلني المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وألا يحرمه الأجر وأن ينفع به لإنجاز مثل هذه الأعمال النافعة إخوتنا الكرام وحيث إن هذا العمل قد لا يخلو من نقص يستوجب الملاحظة والتصويب فإنني سأكون سعيدا بتلقي ملاحظات الاخوه والأخوات وتصويباتهم ومقترحاتهم على الإيميل ليتم بإذن الله تدارك الأخطاء على ضوء ما يرد من ملاحظات وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته